ايامركم بالكفر بعد إ ذ انتم مسلمون واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم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 لا نفرق بين أ ح د منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين كيف يهدل ي ا ل ه قوم ا كفروا بعد إ ي م ا ن ه م وشهدوا أ ن الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدل ي ا قوم الظالم ولا اولئك جزاؤهم أن عليهم, لعنة الله ان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون